إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجَعَلُونَ رِذْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَرُونَ অবিল কুম غَيْرَ ফলৌল ইংয় নদী তো জৌন ইংরে চন মিলমু করুনজুনা ইংমি অল্যমী বসলি অসল্যমী وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُذِلُّهُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِن هَٰذَا لَهُ وَحَقُّ الْيَتِيمِ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العزيز الْحَكِيمُ